الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إن الله وليس صالحين أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وانتبع عده إلى يوم الدين ثم أما بعد فقد قال الشاعر أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجاته ومدمن القرع للأبواب أن يلجى والإنسان يحتاج في طريقه إلى محاولة بعد محاولة و. مرة بعد مرة وليس له أن يستسلم للضغوط أو للعجب أو الضعف أو الوهن الذي يعتريه ومن العجب أنه قد ينتفع بشيء من أصغر أخلوقات الله عز وجل فيأخذ منه العبرة ولا حرج في هذا يذكرون أن الكثائي الإمام اللغوي المعروف إمام المدرسة الكوفية في النحو أنه أراد أن يتعلم النحو في أول أمره فعجز. كلما حاول لم يستطع فهم أن يكف ويتوقف وبينما هو جالس في يوم من الأيام إذ رأى نملة تحاول رفع قطعه من التمر وكلما صعدت بها على الجدار ثقلت عليها فسقطت فقامت النملة مرة أخرى تحمل هذه القطعة وقطعت نصف الطريق وسقطت وسقطت القطعة هنا التمر وكررت هذا مرة بعد مرة وهو ينظر فإذا بها في آخر مرة يعني وفقت وأخذت القطعة التمر وحملتها ودخلت بها حيث شاء الله لها مما لا ندريه ولا نعلمه لكن المهم أن الكسائي لما رأى هذا تحيا من نفسه وقال يعني ليس من اول مرة الواحد يضعف يتوقف فقام هذه المرة فتعلم النحو وصار الجسائي الذي هو إمام النحو في زمانه والشاهد من هذه القصة أن الإنسان قد لا يوفق يعني المرة بعد المرة لكن الحرف والصبر وإصلاح الغض والنية والرغبه في الوصول الى المامول واستعمال الاراده التي خلقها الله عز وجل في الانسان والمجاهده كل هذا يوصله الى ما يريد ان شاء الله وهذا مقصود به انك يعني مهما وجدت من نفسك يعني فتورا او اعراضا او عجزا او كسلا فلا تستسلم ولا تقول يعني خلاص والله جربت وحاولت و... لقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإيابر وأحسن حال الوقت أن اجلس جنب الحيط وأتلهى على عيني وأسكت كما يقولون لا. وإنما خير من هذا أن تعتبر بهذه النملة والعبر كثيرة ما أكثر العبر لكن وما أقل المعتبر العبر كثيرة والمعتبرون قليلون على كل حال يا أيها الذين أمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وأما كتابنا هذا المبارك فقد انتهى معنا الباب الأول ونرجو والمعول على فضل الله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن يكون انتفاعنا في هذا الباب الماضي انتفاعا عمليا، ونرجو أن يكون قضية الغيبة وحفظ اللسان و. انتهاء أعراض المسلمين ونحو ذلك قد حدث فيه نوع من التقدم ونوع من الديانة ونوع من الأسف المحمود ان شاء الله بهذا يعني تكون أنجزت وإلا فعدي عن الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد ففي نتيجة ولا في محاولات يعني محاولات استقامة محاولات تديم ولا الكلام يخرج من إحدى الأذنين وأجيب الله ويحكم وأجيب بس الابتسام على كل حال تكفي يعني يفهم منها المطلوب هذا الباب الثاني وجعله المصنف فيما يتعلق بقضية الأدب فإذا كان الباب الأول في شأن الغيبة تمهيد للموضوع الأصلي من الكتاب وما اختاره من موضوع فإن هذا الباب الثاني يقربنا أكثر لكنه لا يزال بعد تمهيدا أيضا هذا الباب حول قضية الأدب وما أحوش طالب العلم إلى أن يكون ذا أدب قال الشاعر كن ابن منشئ، واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي كن ابن من شئت يعني لا إشكال أنت ابن من واكتسب أدبا كن متأدبا يغنيك محموده عن النسب يعني الأدب يغنيك عن النسب ولهذا ترى الرجل مهما يعني كان نسبه وأصله وفصله لكن إذا كان أديبا دينا ذا خلق كان شريفا في الناس وهذا وهذا أصل الشرف ولهذا قال واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب ليس الفتى أو إن الفتى من يقول ها أنا لا. ليس الفتى من يقول كان أبي يعني الرجل كل الرجل من تدل عليه أخلاقه وليس يدل عليه نسبه قد يقول أنا ابن الوزير وأنا ابن الرئيس وأنا ابن هو في حقيقة يعني غير مرضي الخلق ولا السيرة ولا السريرة فلا ينفعه نسبته وهل نفع أبا لهب كونه قرشيا هاشميا عما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يدلي بأسباب في غاية القوة لكن تبت يد أبي الهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب فاصلا نارا وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يكن عنده دين على كل حال قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الأول أهمية الأدب وشدة الحاجة إليه قبل أن ندخل في الموضوع كما حرصنا في باب الغيبة أن يكون القضية قضية عملية نأخذ الفصل ونذهب فنعمل به ونجاهد أنفسنا عليه حتى يعني نرتقي في أجواب المعاملة وأنا أظن إن شاء الله ما أدري من أين هذا الظن لكن لعل هذا إن شاء الله الله أن لا يخير هذا الظن وأعرف هذا من نفسي أظن أنه لانتفع فإذا كان الأمر كذلك فإن شاء الله نكون جميعا انتفعا فليكن كذلك هذا الباب الباب الثاني باب الأدب كما أنزمت نفسك على مدار الأيام الماضية وأنت تعالج قضية اللسان والغيبة ونحو ذات فالزمت نفسك أن تكون على مستوى الكلام الذي تقرأه والعلم الذي تتعلمه فهذا باب آخر من العلم هو الله أخطر من كثير من الكلام نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم يوزن الرجل بأدبه كما سيأتي في ثنايا هذه البحوث فالآن شمر عن ساعد الجد وجرد الهمة وقم في حلبة السباق وفي ميدان السبق وأظهر رجولتك وفحولتك وانك الفتى والرجل والمرض وادنا ادبك ويعني إصلاح نفسك حتى تصل الى هذه المراقي التي وصل اليها يعني السلف رضي الله عنه والا فبيننا ومنا وفينا من اخواننا يعني اناس راسبون في الادب وقبيحون في يعني المسالك التي يسلكونها في هذا الباب وكل إنسان يرى نفسه يعني أحوز بهذا الكلام من غيره فيدفعه هذا إن شاء الله إلى يعني التجويد والتحسين قال رحمه الله أدب النفس ممدوج بكل لسان ومتزين به في كل مكان وباق ذكره مدى الأزمان وكل من أعار الوجود نظرة البصير علم أن حاجة المرء إلى تأديب نفسه من أهم الحاجات وإذا كان الرجال بالأعمال فإن الأعمال هي آثار الآذاب والأخلاق والصفات وبذلك تفضل الناس وليس بالعلوم والإجازات والشهادات فحسب فإن العلم آله تديرها الاخلاق فتسيرها الاداب ما قولك في هذا الكلام انزل هذا الكلام على نفسك القضيه ليست قضيه علوم واجازات وشهادات لا تقل انا معي يعني شهاده كذا او حضرت للشيخ فلان وانهيت معه كتاب كذا او حفظت كذا وكذا وكذا ليس هذا مدار الفضل وانما الفضل في عصارة هذه العلوم وخلاصة هذه الفهوم التي تظهر من سمتك وأدبك وحسن معاشرتك حين تلقى الناس وحين تخاطبهم حين تجلس في مكان بين الناس حين نرى يعني وردك وصدرك إذا وجدنا من ذلك يعني ما يرضي ويشفي كان هذا هو موطن الفضل وإلا فقد نراك مع كثرة العلوم والمحفوظات والشهادات يعني مقطبا عابسا سيء الخلق لا تأبه لأحد ولا تنتفع بنصيحة ولا تقبل قولا فالتبك عليك البواكي ما أغنى عنهم ماله وما كسب وأدب الظاهر عنوان أدب الباطن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن يعني الذي يدل محمد الله الذي يدل على الأدب الباطن الذي هو حقيقة القلب والذي هو نهاية الطريق هذا اهم ما ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سلامة القلب هو نهاية هذا الباب هذا أدب الباطن لكننا لا نعرف هذا أن هذا ليس من شأننا ولسنا رقباء عليه وهذه أمور غيبية لكن في الحقيقة نعرفها ببعض الظاهر الذي يظهر أدب الظاهر عنوانه أدب الباطن والعكس فإذا ساء الأدب الظاهر لابد أن هذا يدل على خصلة قبيحة في الباطن ولهذا أنت تحكم على الرجل بالباطن ولا بالظاهر الباطن ليس من شأننا تحكم عليه بالظاهر تقول فلان يعني الذي يظهر إن شاء الله الذي يظهر وغالبا ما يكون ارتباط بين الظاهر والباطن الذي يظهر أنه رجل صالح الذي يظهر أنه حسن الخلق وأنه رجل كريم وأنه رجل دين وتوسعه يعني ثناء ومدحا لما يظهر من ظاهر هذا يدل على الباطن وحركات الجوارح ثمارات الخواطر كل هذه يعني انخلاصة كلام أهل العلم حركات الجوارح ثمارات الخواطر ما تتحرك به الجارحة إنما هي ثمرة لعمل القلب حتى إذا مددت يدك لكي تحك رأسك كل هذا وأن كان يبدو يعني سازجا غير مقصوص لكن في الحقيقة يعني هذه ثمرة من ثمرات الخواطر يدل عليها شيء في القلب نظرته بسمته حركته صوته درجة الصوت ارتفاعا أو انخفاضا كل هذا في الحقام تعلق بثمرات الخواطر والأداب رشح الأرواح الثامية الأداب التي تظهر منك رشح الروح يعني إذا كانت الأرواح ثامية ظهرت منها الأداب وإذا كانت الأرواح يعني داهية ظهرت منها يعني خلاف ذلك والنفوس المهزبة الأداب رشح الأرواح السامية والنفوس المهزبة والمعارف الراقية فالإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدركة بالبصيرة الإنسان كلمة تدل على مجموع الروح والجسد الروح وحده ليس إنسانا والجسد وحده ليس إنسانا لكن إذا ركبت الروح في الجسد كان هذا هو الإنسان وهذا الإنسان جسده يدرك بالبصر بالعين لكن روحه وينصف الأهم تدرك بالبصيرة ولكل واحد منهما هيئة وصورة إما قبيحة وإما جميلة فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر ولذلك عظم أمره بإضافته إليه أو عظم أمره بإضافته إليه إذ قال تعالى يعني في معرض امتنانه على الملائكة بخلق الإنسان وذكر أوصافه وهو امتنان من باب أولى على الإنسان في تذكيره بأصله يعني عناية الله عز وجل به قال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين أصله من طين بشرا من طين وهذا ليس هذا بطل الشرف طين أي شرف الطين لكن فإذا سويته يعني أكملت خلقه وسويت خلقه ونفخت فيهم الروح هذا موسن الشرف الذي جعل الملائكة تسجد له تقديرا واحتراما وإذانا بالفضل فقاعوا له ساجدين فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح إلى رب العالمين ونفخت فيهم الروح ف. أسند ذلك إلى نفسه على سبيل التكرمة وحثمك هذا دليلا على شرف الأدب وفضله ما وهب الله للمرء هبة أفضل من عقله ومن أدبه هما حياة الفتى، فإن فقد فإن فقد الحياة أحسن به هما حياة الفتى العقل والأدب والأدب يرفع الأحساب الوضيعة ويفيد الرغائب الجميلة ويعز إلى عشيرة يرفع الأحساب الوضيعه قد يكون الرجل حسبه ليس بذلك بلال عبد حبشي أسود رضي الله عنه لكنه سيدنا وسيد المسلمين بماذا؟ بما ظهر من أدبه وديانته وفضله كلمة الأدب هنا أوسع مما أصلح عليه الدباء المعاصرون يعني الأدب يعني يقول الشعر ويحسن النثر ليس هذا المقصود في مثل هذا الكتاب وفي غيره من الكتب الشريعة وفي الكتب التي صنفت سواء في المجامع العامة كتاب الأدب وتراث الكتب الستة مثلا أو في غيرها أو كتب الأدب المفردة المقصود هنا الأدب أدب النفس يعني قد يعبر عنه بالأدب قد يعبر عنه بحسن الخلق قد يعبر عنه بالتزكية يعني النفس التي زكت العلم النافع والعمل الصالح قد يعبر عنه بالتربية يعني الذي تربت وتدرجت في مراقي الكمال هذا هو المقصود وليس الادب يعني أن يكون الإنسان كنزار قباني مثلا في شعره أو يكون كنجيب محفوظ في نسره أو يكون كذكي نجيب محمود في فلسفته أو يكون كيوسف إدريد في قصته أو أنيث منصور في عموده كل هؤلاء أقذان في الأدب وكل هؤلاء أئمة في قلة الأدب وفي سوء الأدب فإن صح إطلاق أنهم أدباء من باب أسماء الأضاب كما يسمى اللذيغ سليما تفاؤلا نعم هؤلاء ليسوا أهل أدب وإنما هؤلاء أهل مجون وجهل هم أجهل الناس بالله سبحانه وتعالى وإن كانوا يعني في يعني غياب الدين والقيم امسكوا بالأقلام فكتبوا كلاما فيه بعض المستويات الرفيعة نوعا ما أحيانا وغالبا المستويات الوضيعة والدنيئة لكن في ترفعهم وفي دناءاتهم يدور حول معاني الدنيا ويعني القيم المتخلفة قيم الغربيين والأوروبيين ونحو ذلك لكنهم أبعد ما يكونون عن الدين وعن احترام المعاني الشرعي فحيث نقول الأدب فابتعد عن أمثال هؤلاء هؤلاء ليسوا أه أدب وإنما الأدب أدب عبد الله بن المبارك أدب بن فضيل بن عياس أدب عمر بن عبد العزيز أدب أيوب السختياني أدب الصحابة رضي الله عنهم أدب الإمام مالك والشافعي وابن تيمية وهذا هو يعني هؤلاء أهل الأدب وأنت تريد أن تكون على مستوى هؤلاء في الأدب هذا الذي يقصد هنا فالأدب يرفع الاحساب الوضيعة ويفيد الرغائب الجميلة يعني يفيد الأمور المرغوبة الجميلة الحسنة ويعز بلا عشيرة الإنسان يعتز بعشيراته لكن الأدب قد يعز الإنسان بلا عشرة ولو كان مقطوعا من شجرة كما يقولون لكنه عزيز بأدبه وسمته وخلوقه ودينه وقد قيل من قعد به حسبه نهض به أدبه من قعد به حسبه يعني ليس عنده ظروف جيدة يفتخر بها من حيث الحسب من أي الأقوام أنت من قبيلة كله والله قبيلة هذه يعني قبيله ليس لها اشياء طيب من اي الانساب وما انا ابن فلان والله فلان هذا لا نعرف عنه شيئا وأعمامي واخوالي كلهم ناس يعني ما نهايه لكن قد يرفعه هو نفسه انا ابن الاسلام كما سئل يعني سلمان ابن من انت وكأنه لاحظ يعني ان واحد يريد ان العرب كانت تفقه بالنسبة لها، وما سوى العرب يعني أنزل مقاما عندهم، خصوصا في الزمان، الرجل إذا كان فارسيا ولا حبشيا ولا هذا زي ما إحنا نقول ده هندي، نعم، ده كردي، نعم، في في كل عصر هناك بعض الـ الـ الـ طبعا هذا من الجهلية على كل حال، إحنا نقول هذا إقرارا، لكن اتفق الناس على أن هنا الآن العالم كله يقول ده عربي لما يحب يعني يسبه، نعم، بشر. نزلنا بهذا الدين وبهذه النسبة الى اخر المستويات اذا قال عربي يعني اذا ذهبت الى بلاد الغرب الى اليوم يسمون العرب اسماء معينة تدل على الحقارة يسمونهم مثلا مورو مورو موروس على حسب اصل الكلمة معناها لا تنشي في بعض البلاد الاوروبية فلان مورو موروس يعني جماعة المسلمين والعرب أصل الكلمة في لغتهم الرجل الحقير يعني بيسبك وانت ولا تداد وانت قد تكون مبسوط كبا الرجل الحقير في لغتهم مورو يعني الرجل الحقير فهذا شيء مع الأسف يعني صار فالإنسان مهما كثرت عشيرته إنما يعتز بالأدب وقد قيل من قعد به حسبه نهض به أدبه فقد يقعد بك حسبك ونسبك لكن ينهض بك ويرفعك أدبك قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وإنما قال هذا في منزلة الأدب من منازل السائرين وكتاب مدارج السالكين معروف وليتك ترجع إلى هذه المنزلة فتقرأها من مختصر أو تهذيب المدارج قال أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه وقلة أدبه عنوان شقاوته وبوارها فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب انظر فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب ولستجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليه مصخرة القصة معروفة قصة الثلاثة الذين أواهم, غار أو أواهم الليل إلى غار دخل يميتون فيه فانطبقت الصخرة وعلموا أنهم ميتون فقال بعضهم البعض ليس أمامكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فرصة بقى لاستخدام العقيدة والتوسل بالعمل الصالح أحد وجوه التوسل الصحيح فقام الرجل الأول وتوسل إلى الله تعالى بموقف أدب أدبه مع والديه قال اللهم انه كان لأبوان شيخان كبيران وكنت لا أقدم عليهما مالا ولا ولدا كانهما عندي قبل الأولاد وقبل الأموال يعني من الإبل ونحوه وإني قد نأى بي الطلب يوما فرجعت ووجدتهما نائمين وقصة معروفة فكرهت أن اوقظهما هو هذا موطن الأدب يكره أن يزعج أباه شوف هذا الكلام في الكتب كرهت أن أوقظهما يعني بلغ به من الأدب أنه تلطف مع والديه لا أنه يعني ينفق عليهما أو يطعمهما هذا لا خلاف عليه لكن حتى إذا وجد الوالد نايم يبقى وقفا حتى يستيقظ وحده لا لا يطرق عليه الباب مجرد طرق الباب عليه هذا عند هذا الرجل شيء من سوء الأدب لأنه فيه إزعاجا لأنه سينتبه من نومه ويقول من وربما كره أن يصحو من نومه هذا نهاية الأدب قال وبقيته لست انتظر بقيت الادب قال بقيت واقفا والقدح في يدي والصبية يتضاغون عند رجليه عنده أولاد صغار جائعون بقوا يتضورون من الجوع وهو مصر الا يبدأ بأولاده قبل أبويه ما رأيك في هذا الأدب؟ حتى استيقظوا يعني وحدهما فبدأ بهما ثم سنا بالأولاد الصغار لا أنا نفعل شيء منها فنفعه الله عز وجل وانفرجت الصخرة فالصخر انفرجت يعني قبولا لأدب واحد الأدب الذي كان على هذا النحو طيب نجرب نفعل هذا مع الوالدين أو من بقي منهما وإن لم يبق منهما شيء نتأدد في غير هذا الباب نعم. فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليه الصخر، والإخلال به مع الأم تأويلاً وإقبالاً على الصلاة كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. هذه قصة الماضية كانت في الصحيح، وهذه أيضاً عند البخاري وغيره قصة جريج العابد. طبعا المصنف يختصر بن قيم باعتبار أن انت عارف ما انت عارف فانا اخشى تكون ما انتش عارف فأذكر لك يعني تفصيل القصه بشيء من الاجمال قصه جريج العابد كان معروفا بعبادته وكان يتعبد في صومعته تخلى عن الدنيا وهذا في زمانهم وفي شريعتهم جائز والا هذا في شريعتنا لا يجوز لكن هذا الرجل كان متعبدا في صومعته ومقبلا على صلاته وبعيدا عن شؤون الدنيا كلها فوقع له موقف فيه إساءة للأدب مع منزلته في العباد نادته أمه قالت يا جريج وهو يعلم أن داء الأم واجب والرجل كان يصلي فجعل يتردد في نفسه ويقول وهو يصلي رب أمي وصلاتي يعني أعمل الوقت أتيب الصلاة وانا متحبط وأذهب للأم ولا أذهب إلى الأم وأخرج من الصلاة رب أمي وصلاتي. متردد وأتم صلاته ولم يجب أمه وأمه لا تدري أنه يصل فنادت مرة بعدها يا جريج وهو يقول رب أمي وصلاتي. يا جريج فلم يجب فتغيظت عليه أمه والأم قد تتغيظ على ولده فقالت اللهم لا تمت حتى يرى وجوه الممثات لا حوله ولا قوة وأين الراهب من المومسات راهب في صومعة في أعلى الجبل أماكن لا ياتيها نساء لا مومسات ولا غير مومسات والمومسات الزواني فاستجاب الله تعالى دعوه هذه الأم واتفق ان يعني عدا راعي من الرعاة على امرأة بغي وزنا بها. فجيء بها وقالت يعني جيء بها إلى الحاكم في هذا الزمان وقيل لها لما رأوا ولد الزنا من الذي أحبلك قالت جريج والرجل بريء والله ما فعل شيء كما ترون فأنزل من صومعته ويعني هدمت صومعته وضرب وأوذي كل هذا لزعوة أمه عليه ولما رأى هذا يعني هو يعلم أنه مظلوم أقبل على الغلام فقال يعني دعوني يعني أنظر في شأني في الأدلة كلها ثبت أدلة الاعتراف المرأة قالت جريج الذي جاء بالبزن فأقبل على الولد الرضيع المولود وقال له من أبوك قال أبي الراعي فبرأ الله جريجا وعادوا فأقاموا فمعته فمعته ورفعوه ورد الله عز وجل يعني له هيبته لكن في الطريق ما الذي حدث؟ تجيب الدعوة الأم اللهم لا تميته حتى يرى وجوه المومسات فرأى وجه هذه المرأة المومس يعني الزانية لانه وقف أمامها خصما أمام الحاكم أنا وأنا ما رأيت قالت أبدا أنت صاحب الولد حتى برهه الله الشاهد من هذا يعني أنه قصر في الأدب. وأنت ما زلت مستشكلا إلى الآن تقول الرجل كان في الصلاة طيب ماذا يفعل وهذه مسألة وهي أن الرجل إذا كان في الطلاة نفل ننظر للثقة إذا كان في الطلاة نفل ليست الفريضة ودعاه أبوه أو أمه فإن دعوة الأب واجبة ودعوة الأم واجبة فإن الذي ينبغي أن يخرج من النافلة ويذهب إلى الفريضة أليس هذا هو الدين يذهب إلى الفريضة وإجابة الأم صريبة ولا إشكال أنه لا يفعل إذا عرف أن أمه لا تكره هذا لكن إذا عرف أن أمه حامية كأم جريج يطرق صلاة النفل ويجري يقول ها أنا ذا يا أمه وإذن لا بأس بأنه يتم صلاته إذا عرف أن هذا لا يضايق أمه فإذا عرف أن أمه تكره هذا وإذا قالت يا محمد كان محمد عنده يا أحمد يا علي وجدته تحترف ليها يترك النافلة لأن إجابتها فريضة أما إذا كان في فريضة فلتنتظر هي ما شاءت فإنه في فريضة أعلى وفي شأن أعلى فالله سبحانه وتعالى يعني فرضه يقدم على هذا الشاهد بن القيم يقارن بين موقف الرجل الذي انطبقت عليه الصقرة وتوسل إلى الله بأدبه مع أمه وأبيه كيف نفعه أدبه في مقابل وهذا الرجل رجل عادي غير مذكور في التاريخ بشيء في مقابل هذا العابد الراهب الذي يعني قد عرف يعني تعبده كيف أنه لما أسأل أدب مع أمه عوقب هذه العقوبة وانظر أين أنت بين الاثنين قال والإخلال به مع الأم تأويلا هو تأول لم يكن قاصداً يعني الخطأ وإقبالاً على الصلاة كان في صلاة كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر كيف تجد قلة الأدب هي التي ثاقته إلى الحرمان وبالتالي ابن القيم اليوم فتح لنا يعني باباً جديداً فانك كثيرا ما تاتي تقول والله انا ما ادري من اين اتيت لا استيقظ, أستيقظ الفجر وقد استيقظ ولا اتي للدرس وقد اتي للدرس واناام وقد اصحو فلا استفيد وقد استفيد علما فلا اعمل به وقد اعمل به ثم يعني انتكس مره بعد مره دلوني يعني عن الجواب اخبروني ما قصتي فانظر لعل في هذا الكلام ما ينفعك فالشقي والمغتر والمدبر وعلى هذا فقط الغافل وصاحب الفتور وضعف الهمة ودناءة السير ونحو ذلك مما عندنا منه أطنان وأطنان قد يكون سبب الإشكال قلة الأدب. والبعد عن الادب الشرعي الذي يعني ينبغي الادب مع الله سبحانه وتعالى الأدب مع نبيه فصلا الادب مع شرعه الأدب مع الوالدين الادب مع الإخوان الادب مع الكبير مع الصغير وانظر الى ادب الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه ان يتقدم بين يديه فقال ما كان ينبغي الكلام لما أمره أن يتقدم بين يدي وانظر أدب الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لما أمره أن يتقدم بين يديه أو نحو ذلك على القصة المعروفة في البخاري وغيره فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة معروفة وكان يصلي بهم عماما في مرض النبي صلى الله عليه وسلم تفاقم مرض في مرض الموت وعجز عن ان يقوم من مكانه فكان يصلي في بيته واخذته الحمى واشتدت به الحمى كلما اراد ان يقوم أغمي عليه بأبيه هو وامي فديناه بابائنا وامهاتنا صلى الله عليه وسلم وبينما هو كذلك إذ نشط خف فاول ما نشط وتمالك نفسه خرج الى الصلاه يصلي مع الناس فلما خرج ونظر الى الناس وهم يصلون ابتسم فرح تفريحوا أمور الديانة صلى الله عليه وسلم فلما رأاه الصحابة افتتنوا كانوا يحبونه، حبا حقيقيا عجيبا افتتنوا في الصلاة ويعني فرحه خرج لو كم يوم لا يخرج الآن خرج وهم في الصلاة من شدة الفرح يعني يكادون ينصرفون عن الصلاة يعني حبا للنبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يتصفقون ومن نبى وشير في الصلاة يتصفق وكان أبو بكر لا ينظر يعني وجهه فيما هو فيه لا يلتفد فمن شدة التصفيق وهو شايف نفسه لا أخطأ في الصلاة ولا سهى ولا شيء فمضطر أن ينظر وفي هذا جواز مثل هذا يعني إذا ذعت إليه الحاجة فنظر فإذا بنات تشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر ليتقدم النبي صلى الله إماما فأشار له أن مكانك شوف قال له مكانك شوف الشرف تخيج انت لو جاي شيخ المشايخ شيخ مش مش وصليت انت بإمام تقعد تقول بعد ثلاثين سنة انا مرة صليت بالشيخ فلان تصور لك يا سلام انت بطل لا. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم موجود فأبو بكر أراد أن يرجع أدبا هذا الشاهد فأشار إليه المكانك واعطاه هذه الرغفة ليدخل رفع السلام خلف ويصلي به يعني مأموما خلف أبي بكر إلا أن أبا بكر أصر ورجع وبعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي يعني وقد أشرت إليك فقال هذه الكلمة التي يعني ترشح أدبا قال ما كان لابن أبي قحافة وانظر ما كان لابي بكر يعني يحاول أن يغيب نفسه ويحقر من نفسه ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله فتواضع فرفعه الله تعالى وأراد أن ينزل فصعب وطلع كشأن الهلال الذي قال فيه الشاعر ما قال تواضع تكن كالنجم يبصر نفسه على صفحات الماء وهو رفيع فهو يرى نفسه تحت وهذا الذي جعله فوق نعم كيف أورثه مقامه كيف أورثه مقامه يعني كيف أورث الأدب أبا بكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم والإمامة بعده صار الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك التأخر إلى خلفه وقد أومأ إليه أنثبت مكانك بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدام تنقطع فيها أعناق المطي الله أعلم والأدب منهما هو وهبي يجبل عليه الإنسان ومنهما هو كسبي الأدب الوهبي الذي وهبه الله عز وجل الإنسان جبلة أحياناً ترى بعض الناس هادي بالطبع أو كريم سخي بالطبع أو يعني بشوش بالطبع هذا يعني نعمة من الله جبلة أدب وهبي وكسبي أدب وهبي وجبلي ومنهما هو كسبي وهذا أكثر الأدب كسبي يعني يكسبه الإنسان بالتكلف والمعالجة ومخالفة النفس ومنهما هو كسبي يمكن اكتسابه بالمجاهدة والترويض قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس يعني وفد من عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم رجل أشج يعني فيه شجة في رأس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين هنا قال إن فيك خلتين يعني خفلتين يحبهما الله الحلم والأناء يعني خلق الحلم يحبه الله وخلق الأنااء عدم الطيس والعجلة فقال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما يعني ذا بعضلاتي يعني أمكاناتي وشرفي وفضلي ولا أنا خلقتها كذا الله قال بل الله جبلك عليهما لا ذا مش منك هذه من الله عز وجل قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهم الله ورسوله شوف حتى الجواب يدلك عنه فعلا يعني فيه هذه الخلة وفيه هذا الأدب ولهذا قد تجد ثلاثة بعض هذه الأخلاق بالجبل حافظ عليه وقد تجد كثيرا من الأخلاق غير موجودة بالجبل انتقل إلى الكذب وحاول أن تتخلق بذلك وتجاهد نفسك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقع والشاهد أن العلم بالتعلم تعلم فإن المرأة يعني لا يولد عالما والحلم بالتحلم كذلك يعني ما تزلت جاهز نفسك حتى تصير حليما حتى تصير كريما حتى تصير هادئ الطبع حتى تصير بشوشا مكتثما حتى تصير هادئا حسن التصرف وهكذا وهذا يحتاج العمر كله يعني جهادا ولو كانت الأخلاق والاداب صفات لازمة في الإنسان بحيث يستحيل تغييرها وتبديلها كسائر الصفات الجسدية الوراثية لما أمر الشرع بالتحلي بالاداب الجميل والتخلي عن القبيح وهذا أصل مهم جدا حتى لا تتصور يعني صح كلام الجهات الذين يقولون أنا خلقت هكذا وأنا طبعي هكذا وبالمناسبة أبي كذلك وأمي كذلك تقوله خصد صوت لا لا لا نحن كلنا كده ما تحولش انت تيجع على الأول الشارع تسمع صوت أبي في البيت وتتصور ان في يعني مشاجرة وفي حقه بالضيف اللي لعنت أما المشاجرة انت ما ليه لك وملوا بتاع فإذا سمعت صوتي هو عالي ما تقول ليش شرف خفطه هذا كلام الـ الـ الأكتع والأعرج والخايم لا إذا عرفت أن الشر يأمرك بخفض الصوت لا تقول كان أبي قل إن شاء الله سأحاول أشدهك. وإلا ما فعدت الشرائع ولماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إن كان كل ما أمرنا واحد بشيء يقول يا جمعنا خلقتها كذا غلط فرق بين الأشياء التي أنت معذور فيها كالصفات الجسدية نعذرك فيها أنت فعلا خلقتها هكذا ولا سبيل لإصلاح لا يمكن أن رجل قصير قصيرة نقول له جتهد حتى تطول شد حيلك كده وحاول أن أنت هيعمل هي يعني؟ وهذا هو قصير هو خلاص رجل عامده عشرين سنة ثلاثين سنة معادش فيه طول خلاص هو هو معذوف في هذا أبدا واحد أسود يعني ما يصحش كده لونك كده حاول تفتح شوية أبدا هذا مش شغله هذا هو معذور به هذا لا يقال فيه شيء بل هذا يقول والله هكذا خلقني الله وهكذا يعني شأن الله سبحانه ولا املك لكن واحد حديد في اخلاقه نقول اهدى شويه يقول ان شاء الله اجتهد واحد بخيل لا يخرج منه قرش نقول له حاول تتمرن على الكرم حتى تكون يعني لم نفسك شويه واحد عبود لا يكاد يبتثل إلا إذا انطرت يعني في بلاد ليس فيها مطر على كلها نقول له لا حاول تتكلف يعني افتح الفكين شوية وأظهر الأثنان واحدة واحدة لحد ما يعني يجرب اصبر واحد غضوب نقول له تحلم يعني كل ما حدث ما حدث حاول أن تقابل الأمور بنوع فإذا بيه تغير إذن هذا يحتمل التغيير ومن هنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الأخلاق وإلى حميد الخصال وحسن الصفات ونحو ذلك وقد قال الله تعالى قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دسه ذكاها يعني نفسه ودساها يعني أهلكها بالأخلاق الرزيلة ولا يقبل الله تعالى منه أن يقول هكذا خلقت فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا فقودها الناس والحجارة قال علي رضي الله عنه علموا أنفسكم واهليكم الخير وأدبوهم إذن التعليم والتأذيب والارشاد والنصح والمتابعة لنفسك ولغيرك هذا كله سبيلك إلى اكتساب الأدب وكلنا جرب هذا وما أنت فيه الآن باب من هذه الأمور أتراك قبل أن تلتزم وتستقيم كنت تستيقظ الفجر ولا حتى الظهر كان هذا من رابع المستحيلات كما يقولون يقولون فلان إذا نام يعني لو, أديت لو أتيت بجانب أذنه يعني بالطبس فإنه لا يستيقظ لماذا؟ نومه سقيل اثقل من جبل أحد كلنا أو عامتنا أكثرنا كنا هكذا وهذا فعلا لكن ما هو إلا أن دخلت يعني بشاشة الإيمان في قلبه، فإذا بي يقول يا فلان الفجر، فينتفض من مكان، هذا أدب، أدب مع الشرح، إذا سمع أن هناك لله عز وجل يعني أمرا قام، وهذا من الأدب، هذا هو الأدب، بينما للخلاف هذا قد لا يقوم، أعرف رجلا كان يقوم للفجر يجري من على السرير. وإذا جاءت الامتحانات امتحان الساعة تسعة يصحى تسعة ونص، تسعة ونص، الحمد لله الكلية كانت قريبة، نعم، حتى يروح الإمتحان يدخل الساعة عشرة، مع الجماع اللي زأخر بهم القطار من البلاد البعيدة فيدخل في وسطه، نعم، وكان يق يقول له من أين أنت؟ له من نفس البلد مشكله، نعم. فلا لا إشكال عندهم في أمور كثي طبعا هذا ليس محمودا يعني لا يقال هذا مدح لكن يقال أنظر يعني إلى هذا الحال في سق للنوم ويعني التكاسل عن بعض الأمور لكن إذا كان شأن الطاعة ونحو ذلك فإنه يقوم ويجري فكل كل شيء يتغير بالصبر والمجاهدة والنية الصادقة وعن أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل كانت عنده وليدة الولدة يعني الجارية إلى فعلمها فأحسن تعليمها وادبها فأحسن تأديبها وتزوجها فله أجران فإذا كان هذا في الامه فكيف بالأهل والأبناء لأن الشاهد قوله فعلمها فأحسن تعليمها وادبها فأحسن تاديبها له أجران يعني له أجر عظيم عند الله عز وجل فأهلك أولى بك وأولادك أولى بك وإذا لم يكن لك أهل ولا أولاد فهي فرصة أن تؤدب نفسك الآن حتى إذا جاء الأهل والأولاد رأوا رجلا أديبا أما يقول خلينا نيمين حتى يأتي الأهل والأولاد ثم يأتون ويفاجأون يعني بمفاجأة غير سر فهذا ليس المقصود قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أدب ابنك فإنك مسؤول عنه ماذا أدفته وماذا علمته وهو مسؤول عن برك وفواعيته لك يعني كل واحد عليه حقوق حقوقك أدي واجباته. الولد يوسي إلي. لا والله غلطان. الولد مني الربا. توم تحيه. ثم هو أنا اللي أربيه. طيب أنت أسأت تربية هو فأساء أدبك. وإلا لو أحسنته لا أحسن. هذا على الغالب. إلا ما كان يعني من أشياء يعني في حكمة الله سبحانه وتعالى قد تخالف هذا الخط العام. وقال إلك الهراس رحمه الله. فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغن عنه من الأدب فقال سعيد بن منصور حدثنا حزم قال سمعت الحسن وسألهم كثير بن زياد عن قوله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين فقال يا أبا سعيد ما هذه القرة الأعين أفي الدنيا أم في الآخرة قال لا بل والله في الدنيا قال وما هي؟ قال والله أن يري الله العبد من زوجته من أخيه من حميمه يعني صاحبه وصديقه طاعة الله لا والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى ولدا أو والدا أو حميما أو أخا مطيعا لله عز وجل هذا من قرة العين لما ترى أباك ينزل معك الفجر والله هذا من قرة العين أو ترى أمك وهي تقوم الليل قبل الفجر بساعتين تين وثلاثة تستيقظ تصحى الفجر أنت ما نعرف يعني مش قبل ولا لكن تتصغر صرحان وما شاء الله الولدة عندنا بركة بركة في البيت وتحاول تقتبس منها يعني قل هذا موضوع ثاني طيب ترى ولدك يعني حريصا على الأدب أو زوجتك هذا الله يمن سعادة الدنيا يعني. إن قوى النفس الإنسانية مفتقرة دائما إلى تعاهدها بالتربية والتثقف والتفقد والتقويم، كالأرض لا تخرج ما في أرحامها إلا بالفلاحة والرعاية والتفقد الأمر الذي يحتاج آلات وأسباب خاصة، فالارض لا تزرع بالطيخل من غير يعني من غير بذر ويعني سقي وتعاهد كذلك يعني لا ينشا الولد او الشاب الا بتربيه وهذا دور الوالد اولا وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه ولا شك ان الاسره هي اخطر مؤسسه تربويه وان الوالد يتحمل المسؤوليه الكامله عن التوجيه التربوي لاهله وولده ومن هذه المسؤوليه مسؤوليتك الآن قبل أن تكون ولدا حتى ما تقول أيها الفصل ده مش بتاعنا لو الله بتاع أكثر من الوالد الذي عنده أولاد لأن الثاني كان يتمنى أن يسمع هذا الكلام قبل ذلك بسنوات أنت الآن تسمعه وأنت لست بوالد من لم يكن والدا هذا الكلام يعني أهم بالنسبة له أعد نفسك قبل أن تفاجأ لأن من الواجب عليك أن تعد غيرك فتقول يعني أصلحت نفسي حتى أصلح غيري الآن عندك فرصة لإصلاح النفس فإن فسد, أو فإن فسد القوام عمّ الفساد جميع الأقوام القوام يعني من له القوامة على البيت رب الأسرة صغيرة أو كبيرة إذا فسد القوام عمّ الفساد جميع الأقوام وإن أخل بواجباته التربوية صار هو الحاضر الغائب وتساوى أبناؤه مع اليتامى يعني يصبح أولاد يتامة واليتيم من مات أبوه وأبوه ليس بميت لكن في حكم الميت لأنه ميت معنى لأنه لم يربيه قال الساعر ليس اليتيم الذي قد مات والده خليها والده حتى يستقيم الولد ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب انظر كم يتيم فينا يتيم العلم جاهل يتيم الأدب ليس متعدبا ما أكثر اليتامة آخر وهذا الثاني من أبيات شوقي ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه زليل إن اليتيم الصحيح هو الذي تلقى له حتى يستقيم الوزن أيضا إن اليتيم هكذا قال الشعر إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا مم. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما لكن تخلت أو أبا لكنه مشغول في الكس ويعني الخروج والدخول ونحو ذلك على كل حال اليتيم من مات أبوه وليس أمه لكن الشعراء يتوسعون وقد يضطرهم نظم الكلام لكن اليتيم شرعا من مات أبوه أما من ماتت أمه فليس بيتيم واليتيم شرعا من مات أبوه دون البلوغ فإذا بلغ فليس بيتي لكن المقصود هنا ان من معاني اليتم الذي هو اهم من اليتم الحقيقي ان يكون الانسان له والده وله والدته لكنهما قصر في تربيته وتحليته بالادب اللائق